فاستوى وهو بلفق لعلا ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أودنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد أفَتُمَا رُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدَرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يُغْشَى السِّدَرَةَ مَا يُغْشَى مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة نخرى ألكم الذكر ولو ننثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء إن يتبعون إلا الظن وما تهول أنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله لآخرة ولو وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا ليسمون الملائكة تسمية لنثاء وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شأكم من الأرض وإذا تمو أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكون هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء عنده علم الغيب فهو يرى أم لم يُنبَّ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفَأَلَّا تزِرُ وازرة وَإِذْرَ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ دِلْلِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُنَادَ ثم يجزاه الجزاء لوفا وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ ذَاتِ مَنَ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِ وَأَنَّهُ لك عاداً لولاً وثموداً فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظم وأطرى والموت فكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر دولا أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة